بوك تو ديب باي سبعون سبعون استبردب الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء ميكو بوكت راكتم استمينا هل تحب أن تدخن؟ هل تحب ان تدخن ميك اب دانس سيدم اشتمينا هل تحب ان ترقص هل تحب ان ترقص ميك ووكينج كي ولدم اشتمينا هل تحب ان تتنزه هل تحب ان تتنزه ناكو بوغاتراغتم اشتماي احب ان ادخن احب ان ادخن ميكو وك سيجرت كاولا هل تريد سيجاره هل تريد سيجاره عينيكي باتي كاولي هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد شعلة نار ناكو ايدو تاغالاني بندي احب ان اشرب شيئا احب ان اشرب شيئا ناكل ايذو تنالني عندي احب ان اكل شيئا احب ان اكل شيئا ناكل كم بيسترمنجاري عندي احب ان اريح نفسي قليلا احب ان اريح نفسي قليلا నాకు మిమ్మల్ని ఏదో అడగాలని ఉంది. احب ان اسالكم شيئا. احب ان اسالكم شيئا. నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది. احب ان اطلب منكم شيئا. احب ان اطلب منكم شيئا. నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది. احب ان ادعوكم لشيء احب ان ادعوكم لشيء ميكو يم كافالي عفوا ماذا تريد حضراتكم عفوا ماذا تريد حضراتكم ميكو كافي كافالا هل تريد حضراتكم قهوه هل تريد حضراتكم قهوه ليدا، تيه تاغداني كيشتا بارتارا؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ ميمو ينتيكي بيرلالانان كوتو نامو؟ نريد أن نذهب إلى البيت نريد أن نذهب إلى البيت ميكو تاكسي كاوالا؟ هل تريدون تاكسي، سيارة أجرة؟ هل تريدون تكسي؟ واللو وكا قول چه يالل نانو كدو نارو. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Visit www.book2.de for the book and the texts.